من أقوال الانبياء برسوموكيوس سؤال اني اطلب اليك ايها الاب ان تعطيني قانونا اتدبر به في قراءه المزمير وفي الصوم وفي الصلاه واخبرني ان كان ينبغي ان تكون الايام مختلفة متفاوته الدواء اترك يا ابن قوانين الناس والسمع لقول الرب ان الله يصبر الى الثمان يخلص لانه ان يكون للانسان صبر طويل فلا يدخل الى الحياة لانه باحجان كثيرة ندخل الملكه كطول الرسول فلا تطلب ان تكون تحت قانون لاني لست اريدك ان تكون تحت الناموس بل تحت النعمة لأنه مكتوب ان الناموس لم يوضع للقدوسين فمسك بالافراز وكذلك لنوتي حكيم بدر سفينتك مقابل الرياح وبعد ذلك لا تبال لأن الجسد إذا مرض لا يقبل الطعام كعادتك واذا كان الامر هكذا فقد بطل القانون اما عن الايام فلتكن عندك كلها متساويه مقدسه وكل شيء تفعله فليكن بفهم وذاهب لتقطع عنك الغضب لانه يحتاج الى جهاد مع معونه الله من قوله بخصوص طول تحلج لبنا فسوف يطير ثمنا فإذا ضغطت يديك على الضر أخرج لبنا وألبم قال الرسول سرت مع الكل مثل الكل من الكل هذه هي طريق المسيح لإنه بكل وداعات وسكون داع ليخلص الناس فلو قرأ الإنسان سكر قريبه إذ لم يكن الإنسان جلداً ثووراً فلم يستطيع أن يكون مع الناس شهد وثلاث تتعد لتقتن الصبر لأنه مكتوب هكذا بصبركم تقتنون أنفسكم سؤال للأنبى برس هل ينبغي لي أن أضع لنفسي حدا ان لا أخرج إلى موضع آخر الجواب ما تربط نفسك تحت أمر ما حتى إن اضطررت للخروج خرجت بدون حظيم أو ارتباعك أفكار بل في كل شيء اقتني لك صبرا ومن قول الأنبى برش نفيوس في السب لماذا تظهر نفسك في الأحزان مثل شام جزاني ألم تعلم أن الأحزان موضوع للصديثين ألم تسمع أن كثير هي أحزان الصديقين ومن جميعها يخلصهم الرب ألم تعلم أن الصديق يمتحن بالأحزان كما يمتحن الذهب بالنار فإن كنا صديقين فبالأحزان نختبر وإن كنا خطاع فبالأحزان نؤدد لا تنم يا أخي لئلا يفاجئك الصوت القائل هو الختم قد أقبل خرجنا للقاء فكيف تقول إنك مشغول وهو قد سيرت بلا هم لم ينتظرك الزمان حتى تنوح على خطايا فانك قد سمعت إنه صوت يغلق الباب فاسرع على لا تبقى خارجا مع الجاهلات انتقل بفكرك من هذا العالم البطال الى العتيد اطلب الارضيات واطلب السمويات، دع الباليات واتخذ الباقيات مت بالكمال لكي نتحيا بالتمام ليسوع المسيح ربنا الذي له المجد الدائم الى الابد امين سؤال للانبى برسوموس يقول كيف يمكنني أن أجيب أفكاري وليست لدي قوة الجواب لأنك تدين اخاك لهذا القطع عنك قوة الروح القدس فتعصر باخيك وأنت سبب العسرة إن كنت متأكدا إن الله حاضر وناظر لكل شيء فلماذا تبغض أخاك فوضح لله أفكارك وقل إن الله يعرفنا فيه الخير وبذلك تستريح. وشيئا فشيئا تاتيك قوة تستطيع بها أن تحتمل كل ما يأتيك كل من لا يحتمل الشقمة فلن يفسر التذبح. وكل من لا يسلك الغضب فلن يتذوق الحلاوة. فأحرص بكل قوتك على أن تكون غريبا عن الغضب ولتكن قدوة ومثالا لمن الكل ولا سد أحدا. كما لا تحكم على أحد وسؤال آخر يجيب عليه الأنبى برسو كيف يستطيع إنسان خاطئ أن يتغي الرب في كل حين الجواب لقد طلبت من الله أن يعرفني جواب سؤالك فقال لي تحرق قلبك من كل أفكار الإنسان العتيق وأنا أجيبك إلى سؤال قلبك لأن مواهبي إنما تكون في الأطهار ولهم طاطا ومدام قلبك يتحرك بالغضب وبالحقد وبسائر الأوجاع العقيقة فلم تدخل فيه الحكمة إن كنت تشتهي أن تنال نعمتي ومواهبي فأخرج رجل العدو وباد عنك ومواهبي منها وبها تأتي إليك ألم تسمع إن عبدا لا يقدر أن يخدم ربين فإن كنت عبدي فلا تخدم الشيطان وإن خدمته فلا تظن إنك خدمتني فمن يشتاق إلى مواهبي فليبتفي اثاري لإني مثل الحمل الذي لا شر فيه قبلت الأوباع كلها ولم أكلم أحدا فيهم بشر ومع إني أوصيتكم بأن تكونوا دعاء مثل الحمام إذ بي أجدكم وقد اتخذتم لأنفسكم قساوة الأوجاع فانظروا لالا أقول لكم اندوا إلى سعير ناركم التي اضرمتموها وعندما سمعت ذلك صرت أبكي ليتحنن عليك صلاحك وينجيني من شر الإنسان العطيق ويبلغني إلى الإنسان الجديد لكي اقبل كل ما يأتي علي بشكر تطلي من أجلي كي أهرب من تذكية نفسي وهذه أعظة للأنبى برس ساكت يجب عليه الا لا نفسه شيئا بل عليه أن يلومها دائما انزلق الجاهل في كلامه فلها عذر من الكل لانه سفيه لا يدري ما يتكلم به ولكن انزلق الحكيم فليس له عذر لانه حكيم وبما يتكلم وكذلك إذا اخطا واحد من العالمين كان له عذر لانه يخالط الكثيرين في العالم فأما نحن الذين بنا إننا رهبان أصحاب سكوت ومعلمون فأي عذر لنا إن كنت تريد السلوك في طريق الله فليكن عندك الذين يضربونك مثل أولئك الذين يكرهونك ومهنوك مثل جحيك والمفترون عليك مثل مباركي ومحزونك مثل مفرحي وإن عرب للأخوة إما من نسيان أو من سهو فلم يعاملوك بما كان ينبغي أن يعاملوك به من الجميل قل لو شاء الله ذلك لك قد فعلوا بي وإن هم أتوق فيقبلهم وقول إني غير مستحق ودع عنك تذكية نفسك أما إن كنت تقول إنك حسنا قل وحسنا فهمت فلا حسنا قل ولا حسنا من وبخصوص الغلبة على الشيطان قال الأنبى برسو إن نحن اتضعنا فإن الرب يطرد عنا الشيطان لذلك يجب علينا أن نلوم أنفسنا في كل حين وفي كل أمر لأن هذه هي الغلبة ومن أجل الثلاثة بائلة الكبار قال قال الأباء إن الفضائل الثلاثة الآثية جليلة جدا ومن يقتنيها يستطيع أن يسكن في وسط الناس وفي البراري وحيثما اراد وهي أن يلوم الإنسان نفسه ويقطع هواه ويسير تحت كل الخليقه فالمتبع كائن في السل، والذي هو في اسفل فلم يقع ومن ذلك يتبين إن المتعالي هو الذي يسكت بسرعة سؤال من امبا كيف ينبغي لي ان اقضي يومي يقول الامبا برسونفيس في جوابه اقرا في المدانيخ قليلا واحفظ منها قليلا وفكش افكارك قليلا ولا تجعل ذاتك تحت رباط قانون ولكن اعمل بقدر ما قواق الله على فعله ولا تترك تلاوه المزمير والقراءة قليلا قليلا هكذا وبذلك يمكنك أن تقضي يومك بمرضاة الله لان أباءنا لم يكن لهم قوانين لساعات، بل كانوا يقتاجون النهار كل في القراءة وقتا وفي تلاوه المزمير وقتا وفي تعلم الحاجات طعامهم وقتا آخر وهكذا سؤال اخر سؤال آخر يقول كيف يمكن للإنسان أن يفتش أفكاره لينجو من السوء فيجيب عليه الأمضة برس نصيص ويقول سبتيش الأفكار هو هكذا. إذا أتاك سكر تأمل تنهره ولكن تقرب لك المعنى وأسوق إليك مثلا إذا اتفق وشتمك إنسان وأتاك السكر أن ترد عليه. قل فكرة إن أنا ردت عليه أخذنته وعثرته فليصبر أنا قليلا والأمر يجوز بسلام فذلك إن كنت وابداً على إنسان أو ف داخلك سكر بالشر من ناحية إنسان فقل ما يأتي إن الذي يفكر بالشر يعاقبه الله وللحال يكف عنك السكر جديد وفي الوقت الذي يعرض لك فيه الفكر فاتشف واقطعه عنك اما بخصوص الشهوة فإنها تحتاج انتباها كثيرا كما قال الأباء إن أنت وجدت عقلك محاربا في الظنى سجيء به إلى السبسية وإن حورب في الحنجرة سجيء به إلى الامساك وإن حورب في البغضة تجيئ به الى المحبة وبذلك تصبح على الدوام في يقظه وحذر ونجاح سؤال كل يا ابي برسنوكيوس ان كانت الصلاة دائمة كما حدها وهل ينبغي لي ان اأخذ قانونا اذا الجواب افرح بالرب يا اخي افرح بالرب يا حبيبي افرح بالرب, بالرب ايها الوارث معي إن الصلاة الدائمة تكون للذين قد كملوا وبلغوا حد انعدام الأوجاء عنهم لأنهم إذا بلغوا ذلك أعرفوها لأن الروح يعرفهم كل شيء فإذ يقول الرسول إننا لا نعرف كيف نصلي كما ينبغي ولكن الروح يطلب من أجلنا بتنهد لا ينطق به وماذا ينفعك إن وصفت لك مدينة روميا وأنت لم تدخلها بعد إن الإنسان الساكت خاصة يستمر وليست عليه قانون ولكن كن مثل إنسان يجوع ويأكل ما يلز له فإذا جاءتك شهوة القراءه وأحسست تخش في قلبك فاقرا ما أمكنك كذلك في تلاوة المزامير افعل هكذا وتمسك بالشكر وقل يا إله الحمني تقوى ولا تفزع لان مواهب الله ليس فيها رجع تترك عنك من اليوم الاهتمام لانك تعلم اهتمامك بشيء من الاشياء تصير قريبا من الله ومن مدينة القديسين واذا لم تحكب نفسك شيئا سيرت ذلك أهل للسكنة في مدينة الابطار واذا مت عن كل انسان سيرت ذلك متحدا بالله وكلما أطفعت حرارة الغضب ساعد ذلك على دوام سلامته. القديس أمبى أمونيوس الأسكس طلب منه أحد الأخوة أن يقول له كلمة فقال له الشيخ إنبي وتمثل في فكرك دائما حال صعلة الشر الذين في السجون في كل ساعة يسألون عن الوالي وأين هو ومتى يجيء ومتى يجلس للحكم ومن شدة فجعهم يكون هكذا تدل الراهب أن ينظر دائما إلى نفسه ويبكتها قائلا ويحي كيف أقص أمام منبر المسيح وكيف أستطيع أن أجيبه فإن كان يتل ذلك دائما فإنه يستطيع أن يخلص وجاء عنه إنه مضى مر إلى القديس انطونيوس فضل الطريق فصلى إلى الله قائلا أسألك يا ربي وإلهي أن لا تهلك جبلتك فظهر له من السماء شعاعا ممتدا وصار يرشده في الطيق حتى وقف على مغاره القديس انطونيوس فقال له أنطنيوس إنك تنجح بمخافة الله وأخرجه خارج القلاية وأراه صخرة عظيمة وقال له اشتم هذه الصخرة وأضربها فصنع كما أمره فقال له انطونيو هل تكلمت الصخرة قال لا فقال له إنك تستطيع أن تكون هكذا فتخلص ودفع أتاه إناس يريدون أن يتحكموا بحكمته وكان الشيخ الأمدأ من يس الأسقف يدعى نفسه جاهلا توافت امرأة ونظرت إليه وقالت إن هذا الشيخ موسوس. فلما سمعها قال لها أتعلمين مقدار التعب الذي كابدته في البرية حتى اقتنيت هذا الوسواس؟ قالت لا. قال لقد تعبت خمسين سنة لأجله. هل افقده من اجلك في هذه الساعه واذ قال ذلك تركها في الخلايا وترك الاسقفيه ومضى وسئل دفع ما هي الطريق الضيقه الكريبة أجاب ان الطريق الضيقه الكريبة هي هذه ان يراقب الانسان فكره ويقطع بوجه خاص هواه وهذا هو ما يقصد به القول قد تركنا كل شيء وتبعنا القديس أخلاه جاء عن هذا الأبد القديس أخلاه إنه جاء إليه ثلاث شيوخ وكان أحدهم سيء السيرة فطلب الأول من الشيوخ أن يصنع له شبكه فلم يجده إلى طلبه وسأله الآخر أن يصنع محبه ويجعل لنفسه في ديرهم تذكارا بشبكة يصنعها لهم فوعده عندما يتفرغ يعملها ولما تقدم إليه الثالث ذو السمعة السيئة وطلب منه أن يصنع له شبكة ليكون له شيء من عمل يديه أجابه إلى طلبه في الحال فسأله الاثنان الأولان في خلوة وقال له كيف إننا لما طلبنا إليك نحن الاثنين لم تجدنا الى طلبنا أما جات فجئته لوقته وقلت له نعم أجازه مشري لقد قلت لكما لا لإني عالم انكما لا تغتمان ثم اني في الحقيقة لم أكن وقتئذ متسجرا لذلك أما ذاك فلو إني قلت له لست متفجرا لإجابة طلبك لقالت نفسه إن الشيخ قد سمع بخطيتي ولأجل ذلك لم يجدني إلى طلبي فيحزن وإن رجاءه فسعلت معه هكذا كي لا يهلك في الحزن واليأس وقال عنه أنبى أموناس إنني مضيت إليه أنا في سموك فسمع له ردد هذا الكلام قائلا لا تخف يا يعقوب من النزول إلى مصر فلما قرر هذا القول مرارا كثيرا فرعنا الباس فتح لنا وقال من أين أنتم فخشينا أن نقول إننا من خلالي فقلنا له إننا من دبل نقرية. فقال ماذا اصنع بكم وقد جئتم من ناحية بعيدة فدخل بنا فوجدناه قد عمل في الليل ضفائر الكثيرة. فتألناه كلمة فأجابنا قائلا إني منذ البارحة حتى هذه الساعة قد ضفرت عشرين باعا وصدقوني إني لست في احتياج إلى كل ذلك ولكني أخاف أن يقول لي الرب لماذا لا تعمل ما دمت تقوى على العمل من اجل ذلك اعمل واتعب بكل قوتي فانتفعنا وانفرقنا الاب سلوانس زار احد الاخوه الاب سلوانس في جبل سيناء فلما راى الاخوه منكبين على العمل قال للشيخ لا تعملوا للطعام الزائد ايها الاب لان مريم اختارت لها الحظ الصالح فقال الشيخ لتلميذه اعطي الاخ مصحفا اي انجيلا وادخل في قلايا سارغة ففعل فلما حانت ساعة الاكل بقي الاخ منتظرا على الباب مترقبا وصول من يسأله المجيء الى المائدة فلما لم يدعه احد نهض وجاء الى الشيخ وقال له اما اكل الاخوة يوم يا ابانا فأجابه نعم فقال له ولماذا لم تدعني للاكل معهم فأجابه الشيخ ذلك لأنك أرجل روحاني لست في حاجة إلى طعام وأما نحن فجسديون نحتاج إلى طعام ولذلك نمارس الأعمال أن أنت فقد اخترت النصيب الصالح تقرأ النهار كله ولا تحتاج إلى أن تأكل طعاما فلما سمع الأخ هذا الكلام خر ساجدا وقال له اغسر لي يا أبانا فأجابه الشيخ لا شك إن مريم تحتاج إلى مرثى لأن مريم لمرثى مجحل وحدث في بعض الأوقات أن سئل الأب سلوانس أي سبيل فلقت حتى حصلت على هذه الحكمة فأجاب وقال إني ما تركت في قلبي قد يغضب الله سئل احد الشيوخ اي الوصايا يقتنيها الانسان حتى يستطيع بواسطتها الخلاص اجاب وقال انها اربعه فضائل يلزم للانسان اقتناؤها الصوم الطلبة الى الله والعمل بيدي عشت باسمه فالشيطان يعمل ضد هذه الاربعة فانه اخرج ادم من الفردوس اولا اذ خدعه بالمأكل واضله ثانيا بالهرب فلم يدعه يطلب من الله الغفران لخطيته كذلك احتال عليه بواسطه البطاله لما طرد من الفردوس فرماه في كثره الشق والتهور باللذه حتى صيره له اسيرا بالكليه فلعلم السيد محب البشر بسوء اعمال المحتال اعطى ادم عملا يشتغل به حتى لا يتسلط عليه المحتال بواسطه البطاله والفراغ قائلا له اعمل الارض لذلك يعمل الشيطان على ابطال الصوم لان به يتذلل الجسد ويتلطف العقل ويستنير كما يحرص على إصطال الصلاة لإن بها يدن الإنسان من الله كما إنه يعمل كذلك على إصطال العمل لإن العمل يمنع شرور المحتال ويعين على حظ العسة التي بها يتحد الإنسان بالله فإذا أحكم الإنسان اقتناء وممارسة هذه الأربع فضائم أمكنه بواسطتها الحصول على باقي الفضائم قال أحد الأباء اهتم بعمل يديك ومارسه إن امكنك ليلا ونهارا لكي لا تصل على أحد وحتى يكون لك ما تعطي المساكين حسب ما يأمر به الرسول ولكي ما تصرع شيطان الدجر وتزيل من نفسك بقية الشهوات لان شيطان الدجر منكب على البطاله وهو في الشهوات كامل قال القديس نيل إن البطالة هي مصدر رجاءة الأعمال لا فيهم من أولئك الذين قد عدوا من أب لأن اليهود لما لم يكن لهم في الزرية عمل يشتغلون به خرجوا من البطالة إلى عبادة الاوثان فعلينا أن نفارق عمل اليدين لأنه نافع جدا ومهزد وقال أيضا إن إنسانا كسلاً بلغني عنه إنه أخذ من خزامته الإنجيل من الساعة السابعه إلى غياب الشمس ولم يستطيع أن يستحه البت وكانه كان مربوطا بالرتاب وأما أنتنيوس فإنه لم يفعل أمامنا هكذا بل عمل كما أراه الملاك فطار كان جالسا ولعمله ممارسا وصار أخرى كان قائما وللصلاه ملازما فكان يؤدي ذلك ولا يترك سلكا فحظي بنور سائق الحد حتى إنه قال لأحد الفلاسفة فلاسفة زمان إني كما في لوح أتأمن طبيعه المخلوقات دائما وذلك بتلاوة أقويل الرب حتى ولو في ظنة الليل الحالك بهذا المقدار فإنه كان يتصل بالله فكان ليله نهارا مبيئا كما هو مكتوب <تصفيق> إن تنامك سراب المليئا والليل يبيه النهار. وقال ايضا يجب أن تكون أعمال يديك إلهية لا أرضية وأن تكون أسنانها مشاعة بينك وبين المساكين قال ناري إسرام سالحة العدرسة هي عدم مشاركة الراهب الاخوه في العمل حسب قدرته وإذا ما جئنا إلى العمل فلا نكثر الكلام بل يكون اهتمامنا وتذكيرنا في الهدف الذي من هذهه خرج فقال أخ القديس يتفقى إلي ماذا اعمل فإنه لا يمكنني أن أتعب أو أعمل أو أتضبع فقال الشيخ هن لم يمكنك العمل فاحفظ قلبك ونهتك من كل ظن سوء في أخيك فتخلص لأما البعض يريد أنك ألا تكون خاطئة